لله. الحمد لله الذي لا يحيط بحمده حامد. ولا توفي قدره بليغ المحامد. سبحانه فلا يعبده حق عبادته عابد. ولو قضى عمره قانتا لله وهو راكع او ساجد. الحمد لله عظيم الشان. واسع السلطان. مدبء في ملكه تسبح الأفلاك وحول عرشه تسبح الأملاك وإن شيء إلا يسبح بحمده لوجهه سبحات الجلال وهو الجميل الذي له كل الجمال والله لو كان البحر محاذر والسماوات السبع والأراضون دفاتر فلن تفي في تدوين فضله وأفضاله ولن تبلغ في بيان عظمته وبديع فعاله الله كريم الاسم علي الوصف سبحت له السماوات والارض ومن فيهن والطير قابضات وصف اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اصدق كلمة فاهت بها الشفاه وخير جملة نطقت بها الافواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العارف بالله حقا والمتوكل عليه صدقا المتذلل له تعبدا ورقا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون فتقوى الله تعالى خير وصية وخير لباس وأكرم سجية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون من اتق الله وقاه ومن خانه هتك ستره وابتلاه الواقف بغير باب الله عظيم هوانه والمؤمن غير فضل الله خائبة آماله والعامل لغير الله ضائعة أعماله الأسباب منقطعة إلا أسبابه هو الله الذي يخشى وهو الله الذي يرجى وأهل الأرض كل الأرض لا والله ما ضروا ولا نفعوا ولا خفضوا ولا رفعوا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أيها المسلمون أيها المتعبدون أيها الصائمون القائمون وأنتم في ختام شهر رمضان قد كلت منكم الأجساد وتطاول ليل العبات وضمئت في النهار حلوق الصوام وتطلعتم إلى الختام فإن خلقا من خلق الله امتلأت قلوبهم بمعرفته وفاضت نفوسهم بتعظيمه بدلوا صالحا أضعاف ما بدلتم وأبدوا الله فوق ما أبدتم وأو أنهم لم يفعلوا شيئا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملف قائم او ملك راكع او ملك ساجد فاذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانة ما عبدناك حق عبادتك الا اننا لا نشرك بك شيئا ايها المسلمون تعظيم الله في القلوب واجلاله في النفوس والتعرف على علائه وافضاله وقدره حق قدره هو والله زاد العابدين وقوة المؤمنين وسلوى الصابرين وهو سياج المتقين من الذي عرف الله فاستهان بامره او تهاون بنهيه ومن الذي عظمه فقدم عليه هواه وما قدره من غدا عنه له فالله سبحانه يعبد ويحمد ويحب لانه اهل لذلك ومستحقه بل ما يستحقه سبحان لا تناله قدرة العباد ولا تتصوره عقولهم لذلك قال أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وفي الصحيحين ولا أحد حب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه أيها المسلمون ربكم الذي تعبدون وله تصلون وتصومون وإليه تسعون وتحفدون رب عظيم له من صفات الكمال والجلال ما يفوق الوصف والخيال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لا إله إلا الله العظيم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 وكل خير منه نازل وكل فضل إليه فمنه سبحانه العطاء والمنع والابتلاء والمعافاة والقبض والبسط والعدل والرحمة واللطف والبر والفضل والإحسان والستر والعفو والحلم والصبر وإجابة الدعاء وكشف الكربة وإغافة اللهفة بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه وهو أكرم الأكرمين وقد أعطى عبده فوق ما يؤمله قبل أن يسأله يشكر القليل من الأمل وإنميه ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه فكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو يجيب الدعوات ويق... ويقيل الأثرات ويغفر الخطيئات ويستر الأورات ويكشف الكربات فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وحمد وأنصر من ابتغي وأرعف من ملك وأجود من سئل وأوسع, وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من يتجع إليه وأكفى من توكل عليه أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة التائف من فرح من وجد ناقته بعد فقدها وعليها طعامه وشرابه في أرض مهركة فسبحان الله وبحمده هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له كل شيء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه يطاع فيشكر ويعصى فيعفو ويغفر ف الشهيد وأجل حفيظ وأوفى بالعهد وأعدل قائم بالقسط حالد دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف عنت الوجوب لنور وجهه وأجزت العقول عن إدراك كنهه أشرقت لنور وجهه الضيومات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات أزمة الأمور كلها بيده ومرادها إليه مستو على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته تصعد إليه شؤون العباد وحاجاتهم وأعمالهم فيأمر سبحانه بما شاء فينفذ أمره ويغلب طهره يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويفك عانيا ويجبر كسيرا وينصر ضعيفا ويغني فقيرا يحي ويميت ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين هو الله الذي لا إله إلا هو آلم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم الأزيز الجبار المتكبر له القدرة المطلقة والإرادة التامة كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما وهو سبحانه فوق سماواته لا تخفى عليه خافية يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تشتبه عليه الأصوات مع اختلاف اللغات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 لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا, لا يقوم لها شيء من خلقه فما الضن بجلال ذلك الوجه الكريم وجماله وبهائه وعظمته وكبريائه لذا كان أعظم نعيم أهل الجنة التلذذ بالنظر إلى وجه الكريم جل جلاله وهو موقف عظيم يتجلى فيه كبرياء الله وعظمته وجماله وجلاله أيها المسلمون وفي موقف آخر دلت على بعضه آيات من القرآن وأحاديث من السنة أورد ابن كثير رحمه الله أنه حين ينفخ إصرافيل في الصور نفخة الصعق فيموت أهل السماوات والأرض ويجيء ملك الموت فيسأله ربه وهو أعلم من بقي فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقي حملة العرش وبقي جبرين وميكائل وإصرافيل وبقيت أنا فيأمره ربه بقبض أرواحهم ثم يقول وهو أعلم من بقي فيقول ملك الموت يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا فيقول الله عز وجل أنت خلق من خلقي فمت فيموت فإذا لم يبقى إلا الله الوحد طهار كان آخرا كما كان أولا طوى السماوات والأرض طي السجل للكتب ثم دحاها ثم يقول أنا الجبار أنا الجبار أنا الجبار ثلاثا ثم هتف بصوته لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم؟, اليوم ثم يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار ثم يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطهما ويصطحهما ثم يمدهما ثم يسجر الله الخلق كلهم زجرة فإذا هم في هذه الأرض مبدله فيحيي الله الخلق فيقف الناس موقفا واحدا مقداره سبعون آما لا ينظر إليهم ولا يقضي بينهم حتى يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وروا ابن كثير بسنده أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم يقول فأرجع فأقف مع الناس فبينما نحن وقوف إذ سمعنا حسا من السماء شديدا فهالنا فنزل أهل السماع الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيف ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزل من أهل السماع الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا فيقولون لا وهو آت ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف من كل سماء حتى ينزل الجبار جل جلاله في ظلل من الغمام والملائك احمل عرشه يومئذ ثمانية اقدامهم في تخوم الارض السفلى والارض والسماوات الى حجزتهم والعرش على مناكبهم لهم زجل في تسبيحهم لهم زجل في تسبيحهم يقولون سبحان ذي العرش والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح أيها المسلمون والله أعظم شانا وأعز سلطانا ولكن الذنوب التي رانت على القلوب حجبت تعظيم الرب في النفوس وأضعفت وقاره في القلوب ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب الأبد لما تجرأ على معاصه أبدا فإن عظمة الله تعالى وجلاله في القلب تقتضي تعظيم حروماته والاستسلام لحكمه وأمنه ونهيه وهذا التعظيم يحول بينك وبين الذنوب والمتجرئون على معاصي الله ما قدر الله حق قدره وكفى من عقوبات الذنوب ان تضعف هذا التعظيم في القلب حتى يستمرئ المخذول المعاصي فيهون على الله فيرفع الله مهابته من قلوب الخلق ويستخفون به كما استخف بامر الله وقد ذكر الله تعالى انه غطى على قلوب المسرين على الذنوب وطبع عليها وانه نسيهم كما نسوا واهانهم وضيعهم كما ضيعوا الله لهذا قال سبحانه في آية سجود المخلوقات له ومن يهل الله فما له من مكرم فعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق وعلى قدر تعظيمك لله يعظمك الخلق وعلى قدر محبتك لله وحبك الخلق وإنما يستدفع البلاء بالتوبة والاستغفار والاستسلام لأمر الله الواحد القخار وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لأن لكم تفدحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي باسمه تبتدأ الصالحات وبحمده تختتم والحمد لله الأفو الكريم الأكرم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه من سائل الأمم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اقتفى آخرهم والتزم أما بعد أيها المسلمون أيام شهركم كسفائن ابحرت واحتواها الوفق وغيبها الغسر وما ظل إلا مركب او مركبان يجاء الساحل وتستدنيها الامواج وهي موشكة ان يبتلعها اليم فمن استدرك نفسه في هذين المركبين فإن الرحلة لم تفت ومن تأخر عنها فقد حرمته امته واضاعته غفلته وما ثمت في شهركم إلا هويقات وركعات معدودات وسجدات ومواطن قليلة تتحرى فيها الدعوات ثم إلى الله المورد وعند أثبات بابه الموعد والله أعلم هل نلتقي في القادم أو لا نلتقي أيها الصائمون إن من سنن الهدى ومعالم البر والإحسان في ختام هذا الشهر الكريم ما شرع الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من إخراج زكاة الفطر فهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين ووجه مشرق في محاسن هذا الإسلام العظيم حيث العيد للغني والفقير والواجد والمعدم وحتى يكون عيدا فلا بد أن يفرح الجميع وصدقة الفطر واجبة بالاجماع كما حكاه ابن المنذر والبيهقي وغيرهما وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او من المسلمين رواه البخاري ومسلم أما الجنين فلا يجب الإخراج عنه لكن يستحب ذلك لفعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه والمنصوص عليه في الأحاديث الصحيحة هو التمر والبر والشعير والأقط والزبيب ويدزئ أن يخرج من غالب قوت البلد كالأرز ونحوه من الطعام ووقت إخراج زكاة الفطر وأفضله يوم العيد قبل الصلاة ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد فأخرجوها رحمكم الله طيبة بها نفوسكم ثم ابتهجوا بعيدكم واشكروا الله تعالى على التمام واسألوه القبول وحسن الختام وإن من سنن الهدى التي شرعها الله عز وجل وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم التكبير ليلة العيد وصبيحة العيد قال الله تعالى في آيات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وصفته أن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو نحو ذلك كأن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ويسن جهر الرجال به في البيوت والمساجد والطرقات والأسواق ومن السنة أن يأكل المسلم تمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك يقطعها على ودر كما في صحيح البخاري وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج الجميع إلى صلاة العيد حتى العواتق والحيب وذوات الخدور رواه مسلم ألا فهنأوا أيها المسلمون بصومكم وافرحوا بإيدكم واشكروا ربكم واستقيموا وأبشروا واستقيموا وأبشروا تقبل الله منا ومنكم وأعاد رمضان علينا وعليكم في أحسن حال ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير عبد الله ورسوله محمد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعد الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا و سائر بلاد المسلمين اللهم امنا في أوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح امتنا وولاه امورنا اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لهذاك واجعل أملهم في رضاك واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى اللهم هيئ له البطانة الصالحة واصرف عنه بطانة السوء واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم كله على الحق معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم وفقه وظلي أهده ونائبه الثاني وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم جازهم بالخيرات على ما يبهنون لخدمة الحرمين الشريفين والزوار والمعتمرين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وقادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره اللهم عليك بمن ارادنا بفتنه او فرطه اللهم عليك بمن ارادنا بفتنه او فرطه اللهم انا ندراء بك في نحرنا ونعوذ بك من شره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أوقذ المسجد الأقصى من برافه الغاصبين وعدوان واعتدين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم عليك بأعداء الدين في فإنهم لا يعجزونك اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفذ كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقضي الدين عن المدينين واشفي برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آئد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمينة مديدة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك يا مالنا اللهم اختم لنا بخير واجعل أواقبنا إلى خير اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم ما سألناك في هذا الشهر الكريم من مسألة صالحة فاجعل أوفر الحظ والنصيب منها لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولمن أحبنا فيك وأحببناه لك يا سميع الدعاء اللهم صل على محمد